الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره, والقناطير المقنطرة من الذهب و ا ل ف ض ة والخير ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرب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 تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها و أ ز و ج م ط ه ر ر ة و ض ا ن من ا ل ل ه و ا ل ل ه بصير ب ا ل ل ع ب ا ا د ذ ي ن يقولون ربنا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ موسوعه النابلسي ا و للعلوم ا ل ا ي ن و ا ل ا م ن ف ق ي ن ه ا ل م و س ح ا ر ش ه د ا ل ل ه أ ن ه ل ا إ ل ه إ للعلوم ا ا هو و أ و ل ل ل ا ع ا ل ا س ل ا إله إلا العزيز ل هو ا ي ح ك م إن م د ي ن ع ن د ه ا ل ن ا ب ل ف ا ل ذ ي ن أوتوا ا للعلوم ك ت ا ب إ ا من ب د ما جاءهم ا ع ل م بينهم بغيا ن يكفر ي ب آ الاسلاميه ت ا ل ه فإن ل ل ه ر ي ع ا ح س ب فإن فقل ل أ س موسوعه ت ج ي النابلسي ل ت و للعلوم الاسلاميه وإن و ف اسماء ل الله بصير ب الحسنى ع إ ن الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين ي أ م ر و ن ب ا ل ق ص س ن ف ب ش ر ه موسوعه بعذاب النابلسي أ م للعلوم ا الاسلاميه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 ر ه م في دينهم ن ما ا ك و ا ي ف ت ر و ن فكيف إذا ج م ع ن ا ه ا ل ن ا ب و و ف ي ت ك ل نفس م ا كسبت, كسبت وهم ل ا س ل ا م ل ه مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء, وترزق من تشاء بغير حساب